الحمد لله وكفى وسلام على بديل الذين اصطفى على سيام النبي المشتبى والأمين المصطفى على صحاباته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف وبعد العام والخاص من البحث هي من بحث اللغة وهي من أهم البحث في مسألة أصول الفقه والحق بأننا أقول أن, أن علم الفقه, علم الفقه ال ال الإتقان فيه يرتكز على علم أصول الفقه إتقان الفقه يرتكز فيه على علم أصول الفقه هذا ساتي الأسبوع القادم إن شاء الله الأسبوع قادم نعطيك الكتاب والبحث لأنه ممكن أنا إن شاء الله حيبقى في منهج البيضاوي حتى نكمل باب البيضاوي. البيضاوي الحمد لله احنا خدنا الأدل التعارض والتراجيح انتهينا منه فهياكون باب العام والخاص باب العام والخاص من كتاب البيضاوي أيضا من كتاب المنهاج البيضاوي سيكون العام والخاص من كتاب المنهاج للبيضاوي عشان يكون الكتاب كله بزن أنتم انتم ماشيين على وطيرة واحده من نفس الكتاب اما تخريج الفروع على الاصول سيكون من كتاب الاثنان طيب او الزنجاني سؤال قاضي ان شاء الله نأتيكم نقول لكم على الكتاب فالعلم أصول الفقه هو علم الكليات وعلم الفقه وعلم الجزئيات والحق بأن هذه الجزئيات اتقانها من اتقان التأصيل العام الكليات ولذلك لا يمكن أن ترد عالما نعم المنهج البضاء لن تجد عالما متقنا ثقيها محررا مدققا يعتمد عليه في الفتوى إلا أن يكون متقنا في أبواب الأصول وهذه الأبواب هي أبواب من الأهمية بمكان هذه الأبواب من, من الأهمية بمكان هي مباحث تعتبر أن ترتبط بمباحث اللغة لا سماء العام الخاص والمطلق والمقيد والمجمل والمبين فهذه من يعني من المباحث المهمة جدا رحمكم الله فالمبحث الأول الذي نتكلم عنه هو مبحث الكلام على مبحث العام العام في اللغة طبعا العام والخاص هذه من الأبواب التي التي كما قلنا تعطي تعطي للفقيه سعة ليستطيع أن يعرف العلاقة بين بين الأدلة التي ظاهرة التعارض وغير ذلك الإمام أحمد بن حنبل كان يقول ما كنا نستطيع أن نقف مع هؤلاء أهل الكوفه كانوا أهل نظر فهو يقول, يقول ما علمنا العام والخاص ولا المتقل المقايد إلا بعدما سمعنا الإمام الشافعي والحق التأص التاصيلات العامة في هذا الباب كما قلنا فهي من المباحث المهمة جدا العام في اللغة أصله الشمول لأمر متعدد كان تقول عمهم الخبر أي شملهم وأحاط بهم والمناطقة يقولون العام ما لا, ما لا يمنع تصور الشركة فيه كالإنسان طبعا من كلام المناطقة يدخلون بذلك المطلق لا يمنع مفهوم؟ لكن الحق أن المطلق من مباحث الخاص وليس من بحث العام الحق بأن المطلق من مباحث الخاص وليس من مباحث العام نعم المحاضره تسجل فالمطلق المطلق وال يعني ليس عام لأنه في فارق بين المطلق وبين الخاص صحيح ولا لا وبين العام لأن العام على على شمول وأما المطلق على بدل على بدل نعم واصطلاحا العام هو اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له من غير حصر وقد يقال هو اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له دفع واحدة العام هو اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له القول لله ولا وإن تعد نعمة الله لا تحصوها نعمة الله هنا الإضافة عممت كما سألأتي إن شاء الله مباحث العام يعني من مباحثي من, من أصول العام المفرد المضافي عم فهنا الآن هذا لفظ مستغرق لجميع النعم نعمة البصر نعمة السمع نعمة المال نعمة الولد نعمة الإسلام لجميع يشمل جميع النعم فهنا لفظ مستغرق لجميع ما يصلح له فنعمة البصر تنزل نعمة الفم تنزل نعمة الطعام نعمة الشراب نعمة القيام نعمة الصلاة نعمة الإسلام كل هذا ينزل ينزل تحته هذا لفظ مستغرق لجميع ما يصلح له دفع واحدة وطبعا دفع واحدة قيد وهذا قيد قيد يفرق لك يفرق لك على مسألة البدل, البدل يعني يخرج البدل وقول, وقول العلماء اللفظ المستغرق فالاستغراق يخرج النكرة والحق أنه في بعض الأحيان تاتي تأتي النكرة, النكرة لتعم تكون للتعظيم وللتعميم لكن النكره في التعميم لها ضوابط النكره في سياق النفي في سياق النهي وممكن النكره النكره في سياق الاثبات على ضوابط واحوال لأن الاصل بان النكره في سياق الاثبات تفيد الاطلاق لكنها في بعض القرائن والضوابط قد تفيد تفيد العام وايضا في قول في قول العلماء اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح من غير حاصل من غير حصل قيد يخرج بذلك أسماء العدد لأ أسماء العدد متناولها لكل ما يصلح له، لكن مع إيش مع الحصر عشرة في الافرين مع الحصر، فهي نعم مستغرق لجميع ما يصلح له، لكن مع مع الحصر. قال يقال أيضا بوضع واحد، وطبعا لو قلت أنه لفظ المستغرق قال من غير حاسم بوضع واحد مع أو دفع واحدة بوضع واحد حتى يخرج بذلك. ما يكون متناوله بوضعين كالمشترك ومن التعريف أيضا العام هو اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له بوضع واحد كما بينا من غير حص وقال بعض الأصوليين في تعريف العام هو لفظ يتناول أفراد الحدود غير محدودة على سبيل الشمول هناك فرق بين العام والعموم هناك فرق بين العام والعموم فالعام كما بينا قبل ذلك هو اللفظ المتناول لجميع ما يصح لهم استغراق دفع واحدة بعض واحد من غير حصر أما العموم تناول اللفظ لما يصلح ل... لما, لما صالح له. فالعموم مصدر والعام اسم فاعل مشتق من هذا المصدر. حكم العام. بعض الأصولين يرى التوقف التوقف. حتى ننظر في المخصص يعني. لما أن العام مجمل فيما أريد به. فلذلك قالوا بالتوقف والصحيح الرارح وجوب العمل بالعام إلى أن يأتي المخصص وجوب العمل بالعام وتبقى القاعدة عند العلماء يبقى العمل العمومي من لم يأتي مخصص يخصصه ولا, ولا, ولا نسلم لمن قال بأنه ما من عام إلا وخصص وقد خصص لا نسلم بهذا لا نسلم لمن قال بأنه ما من عام إلا وقد خصص فالصحيح الرارح في هذا الباب أنه لا بد من العمل بالعام ولأن العمل بالعام ينزل تحت عموم قول الله العالم وما أتاكم الرسول فخذوه ومنهاكم عنه فانتهوا وأما التوقف عند بعض الفقهاء للإجمال هذا فيه نظر ولذلك يرى ان الامام الشافع يرى بوجوب الحكم فيما يتناوله لا على اليقين نعم نحن معك لا على اليقين بل على الظن ولم على الظن لانه يحتمل يحتمل التخصيص فيكون وجوب الحكم فيما يتناوله لكن على الظن لا على اليقين لا على اليقين لانه يحتمل التخصيص وهذا صحيح وقال بعض الاصولين يوجب الحكم فيما يتناوله يقينا لأن الصغ... الصيغة متى وضعت لمعنى فذلك المعنى لازم لها حتى يقوم, الدل... يقوم الدليل بخلافه فإذا قلنا بأن الصيغة تتناول الجميع فسقط احتمال التخصيص وهذا فيه نظر يعني لو مثلوا بذلك قالوا الأمة أجمعت على, على... على تعميم الحكم بتعميم الصياغ كقول الله على حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم فتحريم البنات هنا وبناتكم طبعا هنا الجمع المضاف ها يا عم وبناتكم فهنا الجمع المضاف عم اذا كل البنات على على التحريم والامهات وهذا سقط في سقط, سقط احتمال الخصية فيه فصار على يقينه الان ولكن نحن نقول بهذا الباب الحق أنه احتمالية التخصيص في غيره موجودة موجودة فلا ينفي أن يكون الحكم على على الظن لا على اليقين قال بعض العلماء على القايدة التي قاعدناها إذا ورد في النص الشرع لفظ عام ولم يقم دليل على تخصيصه وجب حمله على العموم وإذبات الحكم لجميع أفراده قطعا على الظن؟ فان قام دليل على تخصيصه وجب حمله على ما بقي من افراده بعد التخصيص وهذا الحكم لهذه الافراد ظنا لا قطعا وكما قلنا بان تخصيص العام يضعفه تخصيص العام يضعف يضعف ثلاثه العام ولا يخصص عام الا بدليل يساويه او يرجحه في القطعيه او الظنيه وهذا فيه نظر وهذا الكلام على كلام من على كلام الاحناف هذا فيه نظر لكن الكلام الصحيح أن العام يبقى على عمومي ما لم يأتي مخصص يخصصه فإذا جاء المخصص فخصصه سيكون تكون دلالته على الأفراد ظنية المتبقية اتفق دلالة العام اتفق الاصوليون على أن العام الذي خصص تضعف دلالته نعم ولذلك هذا ينفع جدا طالب العلم عند عند التعارض والترجيح فالعام الذي لم يخصص يقدم على العام الذي خصص والخلاف الاصولي بين العلماء هو الاختلاف في صيغه دلاله العام الذي لم يخصص على استغراقه لجميع الأفراد هل هي دلاله قطعيه ام هي دلاله ظنيه وسبق بياننا الان ان الشافعي يرى بانها دلاله ظنيه نعم فذهب الشافعيه الى ان العام الذي لم يخصص ظاهر في العموم لا قاطع فيه فهو ظن الدلاله على استغراقه لجميع افراده واذا خصصه كان ظني الدلاله ايضا على ما بقي من من افراده بعد التخصيص فهو ظني الدلاله قبل التخصيص وبعد وهذا عند الشفاعه ويترتب على هذا انه يصح تخصيص العام بالدليل الظني مطلقا لان دلاله العام على أفراده دلاله ظنيه وليش دلاله ظنيه لاحتماليه التخصيص نعم. سواء كان أول التخصيص أو ثاني التخصيص لأن الظني يخصص بالظني ولأنه لا يتحقق التعارض بين عام وبين خاص قطعي ولأن شرط التعارض أن يكون قطعيين أو, أو ظنيين ودل وادلتهم على ذلك او استدلالهم على ما تبنوا أن استقرار النصوص الشرعية التي وردت فيها ألفاظ العموم دل على أنه ما من عام إلا وقد خصص وعلى أن العام الذي بقي على عمومه نادر جدا حق أن هناك عموم أحد, أحد قال بها العلماء أنها عموم بقيت على, على عمومها وما استفيد بقاءه على عمومي إلا من قرينة صاحبته وإذا كان هذا الشان والكثير الغالب في كل, في كل إن أنه غير باق على عمومي فإذا ورد العام مطلقا على عن دليل يخصصه فهو بناء, بناء على العام الكثير الغالب المحتمل للتخصيص وعلى هذا العام المطلق عن دليل يخصصه ظاهر في العموم لا قطع فيه والمعنى بأن معروف الكلام مفهوم طيب اللي تتعزمون لا إتقان تتعزمون ايضا المساله غير موجوده نعم غالب أحوال يخصص احوال العام انه يخصص إذا اذا جاء العام المطلق الذي لم يخصص نقول نقول الإحتمالية عليه و و و و و و وطلام الاحتماليه وارده عليه إذن فدا لا سيما أنهم قالوا بأن العام الذي بقي على عمومه كان نادرا جدا وهذا صحيح أحد معدود على الأصابع فالعام الذي بقي على عمومه نادر والاحتمالية قوية جدا في أن كل عام جاء فقد خصص أنت ترى وأحل الله البيع وحرم الربا خصص ولا ما خصص خصص تعالى في قول لا لا, لا في علام وحرم, وحرم الربا خصص ولا ما خصص وحل الله البيع خصص قطعا بيع الملامسه والمنازه وبيع الحصاد خصص ولا ما خصص خصص وحرم الربا والربا هذه فاذن بحرمه الله ورسوله هل خصص ولا ما خصص خلاص لمحها صبري فلما لمحها يا عندك نعم خصص ليش لان انا اقول الربا ربان الربا قسمان ربا فضل وربا نسيئه وربا الفضل محرم على اصله لا الدرم الدرهم بالدرهمين والدرهمين صحيح ونحن عن عن بيع الثمر بالتمر نعم المزابانة خصص هذا ولا ما خصص في العرايه خصص في العرايه صحيح واستثني فيها رخص في خمسة أواصق بد أن تقول حتى العام شوف الربا في الربا في, في أشد ما يكون فقد خصص فإذا كلام الشفاء هنا الوجاهة فيه بأنه قال ما من عام إلا وقد خصص طيب فقال وأنت لو نظرت وبالاستقراء سترى اغلب العموم قد جاءت المخصصات فخصصاته والذي يبقى على العمومي النادر جدا في الصفات وغير ذلك النادر جدا قالوا باذن كل عام جاء مطلق ولم نعلم له مخصص احتماليه ورود المخصص عليه اكبر اعظم ليش بالاستقراء فصارت الدلاله على ذلك ظنيه نعم ماشي اياها الكلام الاستقراء قال بذلك ما ايش فيها لكننا لو قلنا ما من عامل الا وقد خصص فنقف فنتع... فلا نعمل به حتى ياتي المخصص انت عطلت ايه الان عطلت حكما يعني هذا لازمه الاصوليون يقولون لو ما من عامل الا قد خصص يبقى نبقى مع العام حتى نبحث ونفتش على التخصيص فلا نعمل بموجب هذا العام انت عطلت الان حكما شرعيا نقول الان والله جو... اين انت بقوله جعلا وما اتاكم رسول فخذوه هو الآن استدل به على هذا الباب على الدلالة الدلالة قطائعة من الدلالة ظنية مفهوم ما يقوم أنت الآن تقويم عن ذلك انك تقول تعطل العمل به مش بتسأل اعطيتك اللازم هو الآن يبدا هذا كلام لا يصح على تعمل به لأنه ثمرته ثمرته معناها تعطيل الحكم فإذا قلنا لا تعمل لأنه ما من عمل إلا وقد خصص قلنا اتفقنا معك على, على التقديم ما من عمل إلا قد خصص كيف تلزمني بأنه لا يعمل ما مفهوم وإلا لو ولذلك أنا لما أقول دلالة ظنية بهذه الطريقة وأن كانت دلالة ظنية لا هذا لا يجيب التوقف عن العمل به أي, أي شيء عند الإخوة استفسارات أو, أو أسئلة تحت رأم بسم الله والحمد لله وصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أخونا وسام بما أننا جدد يا دكتور فبماذا تنصحنا من الفعل, الفعل أي فعل أنا <تصفيق> أنصح انا انصح لو علم الاصول لازم تسمع انا ليها شرح الورقات شرح في الرسالة لا لا لا شرح شرح الورقات مشروح ثلاث مرات شرح وشرح للمتدين ومتوسط وايضا للمنتهين فالاخ شرح المتوسط هو افضل الشروح اللي هو كان في المسجد وسام انسه طيب حافظك ربي يؤثر عليك امرك فا ال شرح الورقات وتكتبيه وإذا استشكل عليك أي شيء لك أن تراجعين تحت الأمر فيه وأيضاً في مب في مباحث أخرى بحث تيسير أصول الفقه لكن هو الناس بيأخو آه ما مش تيسير أبداً أنا عارف هو أصلاً تيسير للمجتهدين يعني لو سمعتي أيضاً في هو غني بالأمسلة لكن لازم تسمعي لازم تسمع الشرحات لازم تسمعي الشروح هذه وأيضا عشان تمشي معانا في الباب لأننا دخلين باحث العام والخاص ليست باحث هينا يعني نعم وثلثين. نعم وأصل اختلاف القرار يا ابن انت عايز تدخلهم في لا لا هو عمتا لو ضربتي على الاسم ودخلت النت اعتري دي كتب أصول كثيرة جدا تخاري ما شئتي ونصيحاتي لك هو أنك تبدأي لو انت ما قرأتي يعني ما درستيش أصول خالص في كتاب اسمه التمهيد الواضح كنت شرحته في قطر التمهيد الواضح كامل في يقفل اليو... يوتيوب بفضل الله الرفاعلاء فممكن ده ايسر ايسر يعني في شيء من المباحث اللي ليها اللي... آم... شيء شي... فيها بعض التوسع لكن هو ايسر بكثير من اي كتب اخرى ان كنت درستي قبل ذلك يبقى الورقات نعم يقول هالجمع الجوامع للتاج التاج الديني الصقي منفسر لنا هذا المبحث يعني هل هو يشرح فيه كلام الامام البيضاوي هو طبعا يبقى... هو بيشرح شا... من جمع الجوامع تعرفون هو شرح كتاب البيضاوي نعم التالي شرح كما كتاب البيضاوي وهو اعتقد مؤسسة في قطر أو في الإمارات بس سبعة أجزاء نعم. وهو في حول موجود كلها كلياتها بفضلها أدية القاعدة الوصولها في المسنن هو إيه التمهيد الواضح يبدأ تبدأ به وسام أصول هو لا لانه صراحه مقارن تاثير اصول الفقه مقارن انا بعض مشايخي دون ان اسم الاسم قال لي هذا كتبه تعاسير اصول الفقه قال لي هو تاثير نعم فيه ما فيه من الشرح لكن يبقى فقط الصوت ضعيف الصوت ضعيفة ممكن هو اصلا يبقى إنه, انه عشان مقارن والامثله فيه كتير فيبقى فيه بعض الصعوبه لكنهم ما يبتدئ به يبتدئ بالتمهيد الواضح وبعد ذلك للمبتدين دي تتشطف ده الحق للمبتدين تتشطف هي دي بس نزاكم الله خير